sanuran wa hudallin nas tajalunahu qarat satabudunha wa tukhfun kaseeran wa 'allimtum ma قُلِ اللَّهُ سُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه تباسقوا ايديهم اخرجوا انفسكم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 كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم براء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء Lapatta papapara beyne kum la valla